اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك و صرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت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 اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام اللهم جعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه يا رب العالمين اللهم سلمنا لربضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلاً اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهر نصر وتمكيل للإسلام والمسلمين اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم احفظهم بحفظك اللهم تولهم برعايتك اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم موزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزم اعداء المله والتوحيد اهزم اعداء المله والتوحيد وانصرنا عليهم يا قوي يا مجيد واحفظ اهل اليمن والايمان من كيد الحاقدين والمعتدين يا رب العالمين سبحانك لا يهزم جودك سبحانك لا يهزم جودك ولا وعادك سبحانك وبحمدك تحصنا بك واعتصمنا بك وتوكلنا عليك واستدفعنا الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله, ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى سمع الله لما دعى ليس وراء الله منتهى لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا واصلح امتنا وولاة امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك وانجمع رضوانك يا ربانا امين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى